بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثير أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج أمة وسطة نتواصل فيه معكم مع ضيفنا الكريم فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير لقد تطرقنا في الحلقات السابقة إلى جملة من المعالم معالم الوسطية نحن اليوم نتحدث عن معالم الأمة الوسط دكتورنا الفاضل أهلا بكم شرفتمونا يا مرحبا التواصل معكم في هذه السلسلة الجميلة الشائقة الله. يا مرحبا هناك الكثير مما يمكن أن نناقشه في إشكالية تطرح بين فين وأخرى حول قضية الإبداع والاتباع نحتاج أن نتحاور سويا في هذا المضمون في هذا المفهوم تفضل الحمد لله وصلاة والسلام على رسوله الكريم والتحية عبرك إلى جمهور المشاهدين والمشاهدات المعادلة المطلوبة هي أن نتبع في الدين وأن نبدع في الدنيا جميل الدين هناك أمور توقيفية لا مجال لأن يدركها العقل يدرك كنهها وأسرارها وحكمتها وكيفيتها مثل عالم العقائد هو من عالم الغيب المستور نسلم به متى صح النص عن الله وعن رسوله صلى الله صلح عليه صلح. وسلم صلح. فهذا يختضي التسليم وهنالك ما يسمى بالشعائر التعبدية كالصلاة والصوم والزكاة والحج والذكر هذه أمور تعبدية لا يستطيع الإنسان أن يدركها بمحض عقله وإنما الامتثال يتوقف فيها على ما ورد به عن صاحب الشرع الحنيف طيب. فما صلوا كما رأيتموني أصلي في, في الحج خذوا عني مناسككم فنحن نتعبد بالكيفية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام دون زيادة ودون نقصان وهنالك عالم القيم فنتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في مجال القيم والأخلاق والسلوك وفق الوسع والطاقة وهنالك ما يسمى بعالم المعاملات وهذه المعاملات هي التي تنظم علاقة الفرد بغيره من الناس سواء كان ذلك في حقل المعاملات الأحوال الشخصية الزواج والطلاق وحقوق الرجل والمرأة أو الأحوال المدنية البيع والشراء التبادل بين الناس أو الأحكام الجنائية التي تنظم ردع المجرمين الذين يتطاولون على حقوق الناس أعراضهم وأموالهم وأنفسهم أو المرافعات والتقاضي التي تنصف المظلوم وتردع الظالم أو هناك الأحكام المالية مصارف الدولة ومواردها والأحكام الدستورية التي تضع حق الحاكم والمحكوم وحق الرعية والواجبات التي عليها العلاقات الدولية التي تنظم أحوال الدولة بغيرها من الدول سلما وحربا نحن في الأمور التعبدية التوقيفية التي لا مدخل للعقل البشري فيها نتبع هدي صاحب الشرع. في مجال الدنيا أنتم, أعمل بأم... أنتم أعلم بأمور دنياكم جاء الإسلام بالمبادئ العامة والقواعد الكلية التي تضبط حركة الناس حتى لا يكون هناك عدوان على حقوق الآخرين ومن ثم ترك للعقل البشري أن يكتشف وأن يبدع وأن يقترع وأن يتأمل في استخراج هذه السنن التي أودعها الله سبحانه وتعالى الكون كما قلنا ويخلق ما لا تعلمون ليظل هذا النشاط مثريا للحياة الإنسانية فبالتالي نحن نوازن بين هذين الأمرين ونعمل على استصحابهما معا نتبع في أمور التوقيفيات والتعبديات امتثالا لصاحب الشرع وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وفي مجال الدنياويات مجال الابتكار والاختراع متاح لأقصى ما يقدر عليه العقل البشري في استخراج السنن التي أودعها الله سبحانه وتعالى الكون وهذا هو التوازن المطلوب وحتى ما يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي الحديث لاحقا أن نفرق بين ما هو ثابت وبين ما هو متغير، بين ما هو من عرف وعادة، بين ما هو دين أصيل. لأنه في الاتباع يرد إشكال عند بعض الناس. بين الثابت والمتغير. وبين الثابت والمتغي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء بع باعتبار الفتوى والتبليغ هذا حكم عام وتشريع عام للأمة. صلوا كما رأيتموني أصلي. إنما الأعمال بالنيات. اتق الله حيث ما كنت هذا تشريع عام للأمة والنبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل أشياء بطبيعة الخصوصية نهى أن يواصل الإنسان سرد الصوم أن يصوم يومين متواليين دون أن يفطر نهى أصحابه وهو كان يواصل ثم علل قال إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني دل ذلك على أن من خصوصيته عليه الصلاة والسلام وكان يفعل الأشياء بحكم عرفي قومه مثلا امتنع عن أكل لحم الضب قيل له أتحرمه قال لا ولكني أعافه لا أجده في قومه فهو امتناعه ليس أمرا شرعيا يدل على نهي وإنما امتنع لأن نفسه لم تعافت تعاف هذا الشيء وليس مألوفا عنده في قومه ولو أن أناسا عرفهم كان يجيز هذا لما وقعوا في النهي وبعض الأشياء أيضا بحكم أنها من العادات مثل ما يتعرف عليه اللباس مثلاً وأشكال الطعام فما يأتي إنسان ويقول والله القطرة أو العمامة أو الثوب أو كذا هو السنة وما عداه لا لا نقول السنة في اللباس أن يلبس الإنسان ما تيسر من لباس قومه النبي صلى الله عليه وسلم لبس القميص ولبس الجبة ولبس القفطان ولبس البرود اليمانية ولبس الحبرة وأهدي إليه من فارس وروم فلبسه كان يلبس ما تيسر من لباس قومه نهى عن لباس الخيالاء الذي فيه الكبر إذا ما صاحبي علني ثم علني ثلاثة زياجات لهن زفير خرجت أجر الزيل حتى كأنني عليك أمير المؤمنين أميره معناه متكبر أو لباس الشهرة الذي يتميز به الإنسان عن الناس وغير ذلك وضع لنا آداب عامة لكن صفة ما نلبسه أنت تلبس قطرة أنا ألبس عمامة هذا يلبس سروال وقميص كل ما واللباس أحيانا تحكمه عادة المناخ فمناخ صحراوي حار يتجه الناس لتوسيع المنافذ كما يفعل بعض إخواننا الأفارقة وجو بارد ينزع الناس فيه إلى سد هذه المنافذ تحريا للدفء وهكذا نفس الشيء الطعام بعض الناس يقول لك والله السنن أن تأكل على الأرض أو السنن أن تأكل لا هنا القضية أن تأكل على, على الأرض أو أن تأكل على سفرة أو أن تأكل جميعا أو أن نأكل أشجتا أو أن تأكل بيدك أن تأكل بملعقة هذا متروك أيضا لعرف الناس وعاداتهم واحد يقول لك لا يعني اضرب بكفك لا تأكل بملعقة إن الملاعق للنعمان كفران لا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بعض الطعام ألوانا من الطعام كالدباء أو كلحم الكتف أو ك... من فعل ذلك بنية محبته عليه الصلاة والسلام فإنه يؤجر على هذه النية الطيبة الصالحة ولكن نقول هذا ليس موضع يعني فالهدي في الطعام ماذا؟ سمي الله كل بيمينك كل مما يليك إذا نسيت أن تذكر في أوله فاذكر في وسطه وإحمده في آخره هذا الهدي لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا هذا هديه في الطعام ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه هذا هديه في الطعام أن يكون الأيدي. من حل و... و... وأن لا يقع فيه إسراف ولا تبذير هذا هو الهدي لكن ماذا تأكل, ما تأكل من بوفي ولا تأكل كل هذا كله متروب لأعراف الناس ولأحوالهم بعض الناس الإشكالية يجعل من العرف دينا يلزمون به الناس زي ظاهرة السع مثلا ربط الحشمة أو التحجب أو الخمار ربطه بالسواد السواد عادة عربية لكن ممكن الإنسان يلبس أبيض العلماء قال لا يكون زينة في نفسه يعني ما يكون صارخ ولكن يمكن تتعدد الألوان تكون هادئة أو نحو ذلك لكن السواد ليس من شرط أن تكون المرأة متحجبة أو كذا أنها تكون لا للثوات هذا عادة من عادات العرب فالخطأ أن نجعل العادة دينا م. نلزم به الناس أه. فنفرق بينما هو ثابت في موضع التأسي به عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام وبينما كان من خصوصياته عليه الصلاة والسلام إذا ثبت دليل التخصيص أو ما كان من عرف قومه أو نحو ذلك مما ذكره أو كان جبلة طبع عليها في خلقته عليه الصلاة والسلام وبينما يعتبر تشريعا عاما بالنسبة للأمة فنحن في مجال التعبديات التوقيفية نتأسى به عليه الصلاة والسلام على النحو الذي شرعه لنا فيه فالهدي هديه والخير في هديه عليه الصلاة والسلام وما كان من أمور الدنيا المتصلة بمعاش الناس فالأصل هو الابداع والأصل هو الإباحة ضمن القواعد الكلية التي جاءت بها الشريعة الغرباء كل الشكر نبقى مع فاصل الدكتور وثم نواصل موضوع الابداع والاتباع ابقوا معنا إزاي المشاهدين لنواصل بعد الفاصل <تصفيق> عدنا إليكم مشاهدين الكرام لنواصل الحديث حول معالم الأمة الوسط وقد كنا في بداية الحلقة نتحدث مع ضيفنا الكريم فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير حول. إشكالية الإبداع والاتباع وقد خلص مشكورا إلى أنه في الأمور الدينية التعبدية التوقيفية فإننا نتبع ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أما في الأمور الدنيوية فالأصل فيها الإبداع دكتورنا الفاضل نحن نحتاج أن نتحاور أكثر في هذا المفهوم تحديدا هناك إشكالية تطرق بين فين وأخرى حول قضية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومفهوم السلف الصالح والاقتداء بذلك الجيل. نحتاج أن نتوقف عند هذا المعنى وهذا المفهوم وكيف نربطه في يعني عنواننا أو موضوعنا أو ما نحن بصدده في الحديث عن معالم الأمة الوسط. نعم هذه قضية جوهرية لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو كمال القدوة وتمام الأسوة التي أمرنا بها وقد. جمع الله تعالى لها ذر الكمال البشر الذي لم يتحل أحد من الخلق سواه والنبي صلى الله عليه وسلم رب جيلا عملاقا هو جيل الصحابة رضي الله عنه والصحابة هم الذين حققوا هذا النموذج في أعلى مثالات الكمال البشري وكما قال عبد الله بن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لدينه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم مزراء نبيه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح وقد رأى المسلمون جميعا أي الصحابة أن يستخلفوا أبابك وقال من كان مستن فليستنب من قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها إيمانا وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضهم إنهم كانوا على الهدى المستقيم الصحابة أثنى الله عليهم كما قال في الشافعي رحمه الله في التوراة والقرآن والإنجيل وسبقت لهم من الله الحسنى وهم فوقنا في كل علم وورع وأدب وآراؤهم أولى وأحمد لنا من رأينا لأنفسنا هذا كما قال الشافعي ولذلك أخذ علم الفرائض والمواريس عما تلقاه عن زيد بن ثابت قال وعنه أخذنا أكثر الفرائض وقد ورد في الحديث أفردكم زيد أصحابك و... النجوم يعني هذا الحديث طبعا ليس ثابتا وإن كان المعنى صحيح، لكن الحديث الثابت اللهم الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أبغضهم يشكو الله أيأخذه وحديث أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون والأمن جمع أمين والأمين هو المؤتمن على هذا الدين والأمين هم الأمان لهذا الدين فالصحابة مؤتمنون على هذا الدين وبلغوه إلينا كما أنزل غضا طريا عن نبيهم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا كما يقول الإمام ابن القيم وهم أمان لهذه الأمة فإذا سلكت الأمة سبيلهم وقعت في الخير والاستقامة والهدى والرشاد وإن تنكبت وقعت في الفتن والأهواء هؤلاء الصحابة ثم جاء بعدهم جيل التابعين الذين تلقوا على الصحابة نشأت أكبر ثلاث مدارس لنشر هذا العلم وتفسير القرآن مدرسة عبد الله بن عباس في مكة وكان من تلاميذه عطاء بن أبي رباح فقيها المناسك في عهد سليمان بن عبد الملك وطاوس بن كيسان اليماني ومجاهد ابن جبر المكي وقتادة وسعيد بن جبير وكانت هنالك مدرسة زيد بن ثابت و أبي بن كعب وعبد الله بن عمر في المدينة وكان من تلاميذهم سعيد بن جبير وابو العالية ومحمد بن كعب القرظي والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة ومدرسة ابن مسعود في الكوفة وكان من تلاميذه عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني الكوفي وعلقمة ابن قيس النخعي ومسروق ابن الأجدع وغير هؤلاء الذين نشروا أيضا علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عرف الصحابة والتابعون وتابع التابعين بأنهم السلف الصالح كلمة سلف في اللغة معناها ما مضى وتقدمك في الزمان كما قال الله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف وسلف الرجل أباه كلمة مجرد الماضي ليس دليلا على الصلاح لكن نحن أضفنا إلى كلمة السلف الصالح فمعناها نتحدث عن قرون بعينها وعن أجيال بعينها نتحدث عن قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وهم أفضل القرون بمعنى أن جيل الصحابة لن يتكرر جيل في مجموعه مثل جيل الصحابة الأفراد سلة من الأولين وقليل من الآخرين معدى طبعا كبار الصحابة العشر المبشرين بالجنة ونحو ذلك لكن يبقى جيل الصحابة في مجموعه لن يتكرر نحن مأمرون بأن نتأسى بالسلف الصالح السلف الصالح أصبح لفظا يطلق على أهل القرون الفاضلة الثلاثة المشهود لها بالخير والإيمان قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين لكن السؤال كيف نتأسى بهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين إنما التقوا على كليات هذا الدين على صفاء العقيدة على سلامة العبادة على شمول الفهم على ترتيب الأسبقيات على ما ينبني عليه عمل على جماع القول والعمل المتمثل في القدوة وعلى اتباع الحق ورحمة الخلق على هذه المعاني الكلية وعلى منهج في فهم النصوص وإسقاطها على الواقع لكن داخل هذا المنهج العريض مدارس ورؤى وأفكار واجتهادات تتنوع وتختلف فالخطأ اليوم أن بعض الناس يريد أن يعبر عن الانتماء إلى السلف الصالح من خلال تبني بعض الاجتهادات الفقهية أو الفرعية في مسائل العقيدة ويجعلها هي العنوان الوحيد للانتماء إلى السلف الصالح فهذا تحجير لأمر جعل الله تعالى فيه سعة ويريدون أن يحصروا الأمر في النهاية إلى ما ورد عند الإمام أحمد بن حنبل أو عند الشيخ الإسلام بن تيمية أو عند الإمام بن القيم أو عند الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أو بعض المعاصرين ممن توفاهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء أئمة فضل وهدى ولهم سبق ولهم جهود خير في نشر العلم النافع والعمل الصالح وهم من هداة الأمة ولكنهم ليسوا كل الأمة هم جزء منها والأمة أيضا قد خدم فيها الدين أعلام آخرون لا يقلون عن هؤلاء رتبة ومقاما بل قد يسبق بعضهم بعضا ولذلك مفهوم السلف الصالح أن نأخذ هذا المنهج في كلياته وإن تنوعت المدارس والمشارب في داخله في منظومته فهذا المنهج عرف رخص ابن عباس وعرف عزائم ابن عمر وعرف فقه سعيد ابن المسيب وعرف اجتهاد عطاء ابن أبي, أبي رباح المكي وعرف أثرية ابن حنبل وعرف فقه أبي حنيفة وعرف مقاصدية الشاطبي وعرف رقائق الإمام الجنيد وعرف فلسفة ابن رشد وعرف منطقية الغزالي وعرف اجتهاد ابن تيمية وعرف حكمة ابن عطاء الله وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديامي فنحن نتنوع في, في هذه المصادر نأخذ من كل وندع لأنه لا عصمة ولا قداسة لرأي من الآراء ولا اجتهاد من الاجتهادات حتى ولو كان لبعض أفراد الصحابة العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة في مجموعها أما البشر بالغ ما بلغ فضلهم ومقامهم ومكانتهم فنحن نفرق بين قداسة المبادئ ومكانة الأشخاص المبادئ مقدسة، الأشخاص نعترف لهم بفضهم وسابقتهم ومكانتهم، كما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وكما قال محمد بن إحيى التميمي يقبضكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا نترحم ونثبت لهم الفضل ولا ندعي عصمتهم ولا قداستهم ولا نبخس من مقامهم لكن نستفيد من كل هذه المدارس أخطر شيء أن يجعل الإنسان عنوان الانتماء إلى السلف الصالح حينما يجعل المشروعية إنما تستمد من رأي فقيه أو رأي مذهب أو اجتهاد إمام كائنا من كان هذا هو الخطأ الذي يأتي فيه الاضطراب ولكن حينما نتعامل مع هذه المدارس الإسلامية على اتساعها نأخذ من الأئمة الأربعة ومن كان في درجة الأئمة الأربعة الليث بن سعد فقيه مصر وعبد الله بن المبارك والأوزاعي وسفيان الثوري الذي كان في الكوفة وإسحاق بن راهويه والطبري كل هؤلاء ما كانوا يقلون عن مرتبة الأئمة الأربعة ومعدودون في الاجتهاد والاختلاف المعتبر في الأمة وهاجب علينا أن نستفيد من هذه الثروة الخصبة في الأمة ونقطف أفضل ما فيها من زهرات يانعات وقطوف دانيات دون أن نتعصب لمذهب من المذاهب أو رأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات فهذا هو معنى الانتماء الواسع لمفهوم السلف الصالح إذا نحن نفهم من هذا الكلام شيخنا الكريم أن الإبداع في الدنيا مطلوب والاتباع في التوقفيات والاتباع في, في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التوقفية هو من اللوازم التي ينبغي الالتزام بها نواصل إن شاء الله حلقاتنا القادمة بإذن الله حتى نتبين أكثر معالم الأمة الوسط كل الشكر والتقدير لك لكم أيضا التحية موصولة مشاهدين الكرام على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته